استقر و أحسن مطيلا ويوم تشق السماء بالغمام و نزل الملائكة تنزيلا الملك يوم الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا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 فَقُلْ نَذْهَبَا إلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَا هُمْ أَغْرَقْنَا هُمْ وَجَعَلْنَا وعاد وثمود واصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكل ضربنا له الانفال وكل تبرنا تدبيرا ولقد اتوا على القريه التي أمطرت مطر السوء أفلم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 وهو الذي جعل الليل و النهار خلفا لمن أراد أي الذكر لمن أراد أي الذكر أو أراد شكره وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنوى و خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ve kılanlar, لِرَبِّهِمْ kullarıdır. Allah, kullarını kullarıdır. Allah, kullarıdır. Allah, kullarıdır. Allah, kullarıdır. Allah, kullarıdır. Allah, kullarıdır. Allah, kullarıdır.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 فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ متابا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 حَسُنَتْ مستقر ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتون فسوف يكون لزاما